Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Tidak ayatul kitab wa kur'anin mubin Ruba ma ya waddu allaveen kafaru loo kanu muslimin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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ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 قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوق إن لم نجئهم أجمعين إن لم رآته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم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 في ذلك لآيات للمتوسّمين، وإنها لبسبب مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فَأَنْتَ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 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ